وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَائِقَ خِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 117. لنفتنهم وَمَن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلفه عذابا صعدا 118. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 119. وأنه لما قام عبد 111. الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 112. قل وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ولا أشرك به أحدا 113. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. 124. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 125. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 118. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 119. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.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 110. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. يا أيها نصفه أو ينقص منه قليلا أوذر عليه ورتل القرآن ترفيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 114. إن لك في النهار سبحا طويلا 115. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 116. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 117. واصبر على ما 117. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 118. إن لدينا أنكالا وجحيما 119. ذَا ذا غصة وعذابا أليما.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 114. فعصى العون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 115. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا 116. السماء منفطر به كان وعده مفعولا